حول الدرس الماضي فأقول سبق بينا أن باب معرفة علامات الإعراب باب مليء بالفوائد حيث تكلم المصنف رحمه الله تعالى على المفرد وعلى تعريفه طبعا الذي ذكرنا لكم وعلى الأنواع التي وردت في هذه المقدمة أو في كتب النحو كلها سواء كان المفرد في باب معرفة علامات الإعراب أو في باب المبتدا أو في باب المبتدا أو في باب لا أو في باب المنادى أو في باب الإضافة وايضا ذكرنا لكم جمع التكسير وتعريفه وأنواعه كما ذكرنا لكم أيضا المثنى المثنى وتعريفه وشروطه وأنواعه كذلك ذكرنا ما يلحق بالمثنى كما ذكرنا تعريف جمع المذكر السالم، وذكرنا نوعيه، وذكرنا شروط كل نوع كما ذكرنا الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، وذكرنا حقيقتها الطويلة والمعروفة، وذكرنا أن الكلام على الأسماء الخمسة من وجوه خمسة، كما ذكرنا لكم أيضا جمع ماذا؟ جمع المؤنث السالم، وذكرنا تعريفه. وذكرنا أنواعه وما سمي به وذكرنا ملحقاته كما ذكرنا لكم ايضا الاسم الذي لا ينصرف وذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين اسم وصفة وذكرنا يعني العلم والسبب الذي جعل الاسم يمنع من الصرف وقسمنا الاسم إلى ثلاثة أقسام ما يشبه الحرف فيبنى وما يشبه الفعل فيمنع من الصرف وما خلي من الشبه فيصرف هذا هو الاصل فيه وعلى ان الصرف هو التنويل وعلى أن العلل قسمان علل المعنوية وهما علتان فقط والباقي كله لفظية ستة مع ماذا؟ ستة مع مع العالمية وثلاثة مع الوصفية ثم ذكرنا أيضا ما يقوم مقام علتين وهما الألف ألف التأنيث وصيغة منتهى الجموع وذكرنا تعريف صيغة منتهى الجموع ولماذا قيل له منتهى الجموع ثم ذكرنا أيضا بعض الأبيات التي سبقت لكم فلا داعي لذكرها الآن ثم وصلنا إلى فصل فصل بأنه الحاجز بين الشيئين وكأن هذا الفصل كباب للامتحان والاختبار ولذلك كان الراعي عندما كان يدرس الأجرومية في باب يعني في الزجاج يعني الجمل الزجاج وكان يعترض دائما هذا الفصل ويقول هذه المقدمة وضعت لماذا؟ وضعت للمبتدئ فاذا لماذا وسع وتكلم وكرر الشيء مرتين دون فائدة فلو كان التكرار لفائدة فلا بأس فهذا ممدوح أما إذا كان التكرار لغير فائدة فهذا, فهذا مذموم ثم تبين له بعد ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى أراد نصيحة للطالب وكان على الحق أن اعتراضه كان في غير محله. ثم قال فصل المعربات قسمان. ثم بين أن المعربات لا تخرج من هذه القسمين. ما يعرب بالحركات وقد ذكرناها وما يعرب بالحروف. ثم ذكرنا ما خرج عن الأصوات ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء. ثم قلنا لا بد أن نقف مع ماذا؟ أن نقف وقفه مع المقصور والمنقوص المقصور والمنقوص لماذا؟ لأن له علاقة بماذا؟ بهذا الفصل لأننا تكلمنا عن الإعراض الظاهر والمقدر كما سبق في باب معرفة علامات الإعراض ثم قلنا الإعراض هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا لفظاً أو تقديراً وذكرنا المقدرة أيضاً في باب معرفة علامات الإعراض في المفردي وفي جمع التكسير وهكذا ودواليكم هذا باختصار فيما يتعلق بباب معرفة علامات الإعراض وفي الفصل الذي وضعه المصنف لاختبار وامتحان الطالب ولعل الأمر واضح ولعل الصورة واضحة لديكم أهم شيء حفظوا القواعد التي سبقت لكم وحفظوا الحقائق. الآن نقف وقفة مختصرة وجيزه مع من مع المنقوص ومع المقصور وفهموني جيدا مع المنقوص فلماذا سمي المنقوص منقوصا لماذا قيل له اسم منقوص إنما التسمية لم تكن هكذا اعتباطا لغير معنى ولغير سبب جزافا كما يقال إنما كان كانت التسمية مقصودة كانت التسمية مقصودة فلذلك السؤال لو سئلتم مثلا لماذا سمي منقوصا لماذا سمي منقوصا الجواب سمي منقوصا لأسباب سمي منقوصا لأسباب إما لنقص لامه لنقص لامه ولأنه طبعا كما سبق لكم قاض قاض غواش فاللام منقوصة اللام منقوصة أو لماذا قيل لام منقوصة لأنه نقص منه ظهور بعض الحركات نقص منه ماذا ظهور بعض الحركات وليست كل حركات تظهر في ماذا؟ في المنقوص فلذلك قيل له ماذا؟ قيل له المنقوص قيل له المنقوص لأن الحركة متى تظهر في المنقوص في حالة واحد في النصب فقط ونصب وظهر ابن مالك قال في الاسم ونصب وظهر وقال في الفعل وأبدي ما يدعو يرمي فإذن هو منقوص تقول جاء القاضي ما قلناش جاء القاضي أو جاء قاضي جاء القاضي ورأيت عفوا ومررت بالقاضي ماذا نقول في الرفع جاء فعل الماضي من الفتح لا محل له من الاعراب القاضي فاعل مرفوع بالضم المقدر علي من عم ذهور الاستثقال الاستثقال وقلنا أيضا في المجرور مررت فعل وفاعل به جر القاضي مجرور وعلامه ما تجره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها لاستثقال بينما نقول في الفتح ماذا نقول رأيت القاضية رأيت فعل وفاعل القاضية مفعول به كيف يكون منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره في اخره فإذا الحركة تظهر في ماذا في حالة واحدة في حالة النصب فقط وفي غيرها ناقص ولا لا منقوصة طيب هذا هذا سبب التسمية فنقول لكم ما هو تعريف لاسم المنقوص ما هو تعريف اسم المنقوص من يذكر منكم التعريف التعريف أن يقال كل اسم آخره ياء خفيفة لا بد من هذا القيد كل اسم آخره ياء خفيفة قبلها كسر قبلها كسر يلا اعيد التعريف واضح وحاولوا التعريف دائما عندما تذكروا التعريف تذكرون التعريف اذكروا مثالا وحاولوا أن تطبقوا المثال على التعريف كل اسمين خذوا مثلا القاضي كل اسمين آخره ياء القاضي آخره ياء أو نلر كيف هي مشددة ولا مخففة؟, مخففة خفيفة القاضي قبلها كسرة ولا قبلها فتحة خلص قبلها خلص. كسرة القاضي فإذا وجدنا اسما ركز معه أثنان فإذا وجدنا اسما آخره ياء خفيفة قبلها كسرة ماذا يسمى هذا الاسم يسمى منقوصا يسمى منقوصا وهل تكون ياؤه محركة أم تكون ساكنة؟ الجواب الأصل الغالب أن تكون ياؤه ساكنة أن تكون ياؤه ساكنة متى تكون ياؤه ساكنة؟ طيب متى تكون؟ إذا قلنا بأن أن ياؤه أن تكون ساكنة متى تكون ساكنة؟ في الرفع والجر فقط أن تكون او ساكنة في الرفع والجر أما في النصف فلا ولهذا السبب سمي من قوصا ولهذا السبب سمي من قوصا لأنه نقص ماذا نقص؟ حركة. أحسن حركة, حركة حركة ولا حركتين نقص حركتين نقص حركتين من حركات الإعراب ما, هي ما هما أحسنت وهما الضمة والكسرة الضمة والكسرة وإلا كان الأصل في الإعراب في حالة الرفع كيف يكون كيف ينبغي أن يكون جاء القاضي جاء القاضي بالضمة هذا هو الأصل ان يكون بالضمة المقدرة منوية في, منوية في آخره ولكن قلنا قاضي فإذا انضم كيف هنا الضم مقدرة وليست ملفوظه الضم مقدرا الآن افهموني أنها مقدرة وما يقال في الضمة يقال أيضا في الجر أو في الكسرة فالمجرور كان الأصل في إعرابه أن يعرب ماذا؟ بكسره ظاهره في اخره واضح لكنه اعرب بكسره مقدره كيف هي منويه ولا ظاهره منويه بكسره منويه في اخره فاذا هذه الكسره كيف هي الكسره منويه الكسره منويه اين هي تظهر او تنوى في أي حرف تنوى تنوى في الياء التي يتبعها طبعا يتبعها التنوين دائما يتبعها في التنوين فإذا نقول مررت بالقاضي جاء القاضي الأصل أنت, أنت تقول جاء القاضي مررت بالقاضي ولكن حذفت منه الضمه والكسره لماذا طيب قلوا لي لماذا حذفت, حذفت الضمه والكسرة الكثرة الاستعمال لا لنقول عبارة اخرى يستعملها العلماء للتعليل اذا قلنا جاء القاضي واضح ما في اشكال لانه جاء على اصله ومن جاء على اصله فلا سؤال عليه مررت بالقاضي هل نسال لا يسال انهم جاء على اصله فلا سؤال عليه ولكن بما ان حذفت الضمه وحذفت الكسره لماذا لاعتدال حرف الاعراب في الذي هو ماذا لاعتدال حرف الاعراب منه ما هو حرف الاعراب منه لاعتدال حرف الاعراب منه ما هو حرف الاعراب منه ان منه حرف الإعراب منه اللي هو الذي هو الياء الذي هو الياء فلذلك يشترك الرفع والجر في هذا الموت ام لا يشترك أه؟ ما رايكم الجواب يشترك الرفع والجر في هذا الموطن وهل يشتركان في موطن آخر أم في هذا الموطن فحسب ما رأيكم يشتركان في هذا الموطن فحسب فحسب الرفع والجر أما النصب أما نصب الاسم المنقوص فيكون ماذا بفتح الياء بفتح الياء اليا رأيت القاضية رأيت الرامية فإذا لماذا هنا قلنا بفتح الياء يالي لماذا طبعا عرفنا أن ضمة والكسرة تنوى لكن لماذا الفتحة تكون ظاهرة ها أحسنت لخفة الفتحة لخفة الفتحة هذا هو الجواب لماذا كانت النصب الفتحة ظاهرة في الاسم المنقوص أن يقال الجواب لخفة الفتحة ولهذا ماذا قالوا قاعد المعروفة عند علماء النحادي على أن المنقوص منقوص في الرفع والجر وليس في النصب المنقوص منقوص في الرفع والجر وليس في النصب ولهذا في النصب ونصبه ظهر ولهذا يعني كما قالوا والقاضي منقوص منحوس والقاضي منحوس وعيبه ظهر ها يعني ونصب ظهر كما قال مالك والثاني منقوص هو لكن هم قالوا والقاضي منحوس ونصبه ظهر ها فلذلك نقول لخفه الفتحه هذا هو السبب احسنتم يعني اذا حصلتم هذا جيد هذا هو التعليل في الاسم المنقص وهل هناك تعليل اخر في الاسم المنقوص لماذا لا تظهر الفتحه وتظهر عفوا تظهر الفتحه ولا تظهر الضمة ولا الكسره هل هناك تعليل اخر غير الذي ذكرنا طبعا هذا التعليل الذي ذكرنا لكم هو الراجح وهناك تعاليل اخرى من التعاليل التي ذكرها علماء النحو قالوا ياء المنقوص لا يظهر فيها الاعراب ما لم تكن مشددة ما لم تكن مشدده والتعاليل التي ذكروا لعلنا نضيع فيها الوقت بدون فائده وما ذكرت لكم هو الراجح وهو الذي يتماشى مع القواعد ومع القصائد التي وردت في لسان وعلى لسان العرب فلذلك احفظوا هذه القاعدة ياء المنقوس يا الاسم المنقوص لا يظهر فيها الإعراب ما لم تكن مشددة ما لم تكن مشددة لأننا لم نتكلم عن اسم المنقوص مع ان له علاقة بماذا؟ بباب معرفة علامه الاعراب ولذلك في الدرس الماضي قلت يعني نؤخر الكلام على المنقوص لأن الكلام عليه طويل ولذلك أنتم رأيتم الآن يعني هذه القواعد التي ذكرنا لكم ممكن أن تتوسعوا فيها فمثلاً اللياء في, في القاضي ماذا تقول فيها يعني في اسم المنقص اللياء في القاضي وليس القاضي فحسب والمشتري اللياء في القاضي القاضي المشتري إذا كانت مرفوعة إذا كانت الكلمة مرفوعه أو كانت مجرورة كيف تكون ليا كيف تكون ليا ساكنه ساكنة متى تكون ساكنه في الرفع والجر في الرفع والجر ومتى تكون مفتوحة بالنصر في حالة النصر في في حالة إيش ولذلك ماذا قال صاحب الملح من يذكرني منكم ذكر بيتين قبل أن نذكر التقسيم الثلاثي لجسم المنقوص هم يقسمونه اكثر ومن له كتاب ال شرح بن عاقل الألفية في آخر الكتاب في الجزء الرابع ذكر فصلا طويلا لا علاقة له بالمستقل لا علاقة له بشرح الألفية توسع كثيرا في المنقص وهناك رسالة مستقلة في الاسم المنقص فأنا اريد ان اتوسع فيها فيه في هذا الاسم لأن انا أذكر لكم قواعد وأنتم ممكن أن تجعلوها مقياس أن تقيسون عليها وعندما تكون القاعده سماعية او يكون المثال سمعيا انبهكم عليه في المقيس نقيس عليه يعني ما يسمع عندهم المضطرد لان القواعد والامثله بين المضطرد والسمع بين المضطرد والسمع والمضطرد معنى مضطرد يعني تقيس عليه قس عليه يعني يذكر لك مثالا ولا يحجر عليك يقول هذا هو المثال ومن لغى فلا جماعته لا, لا. لا. يقول لك على انك قس عليه ومن يد عندما يكون سماعي يقول هذا السمع لن يكون معروفا ومشهورا عند العرب لكنه سمع يحكى كما سمع هل نجعله ضابط النقص عليه لا نجعله ضابط النقص عليه ولذلك قال صاحب الملحق والياء في القاضي وفي المشتري والياء في القاضي وفي المشتري لاحظ وركزوا والياء في القاضي وفي المشتري ساكنه في رفعها والجر والياء في القاضي وفي المشتري ساكنة في ماذا؟ في رفعها والجر إذن البيت واضح في إيش كان وتفتح الياء إذا ما نصب وتفتح الياء إذا ما نصب نحو لقيت القاضية المهذبة نحو لقيت القاضية المهذبة واضح هما بيتان لخص فيهما ما ذكرناه من القواعد فماذا قال ولياء في القاضي وفي المشتري ساكنة في رفعها والجر وتفتح الياء إذا ما نصبا نحو لقيت القاضي المهذب فالقاضية طبعا اسم منصوب لأنه مفعول به لقيت فعل وفاعل قال يمفعول به طيب اذا البيت واضح الآن اسم منقص ينقسم باعتبارات متنوعة وباعتبارات مختلفة كما قلت لكم انا أذكر لكم تقسيما واحدا لأن لماذا؟ لعلنا سنودع القواعد التأصيل هي أكثر فنبدأ في باب الفاعل باب الأفعال عفوا باب الأفعال وباب الأفعال من باب الأفعال ثم حقائق الأفعال الثلاثة وحقيقة الفعل يعني على جهة العموم ثم حقيقة الماضي حقيقة المضارع حقيقة الأمر ثم أحكامهما ثم متى يكون منصوبا للمضارع ومتى يكون مجزوما ثم ندخل في باب مرفوعات الأسماء عندما ندخل في ما بمرفوعات الأسماء، يعني ما سبق لكم هي ممكن أن تقول قواعد تأسيسية، قواعد تأسيسية وتعصيلية، وما سيأتي إن شاء الله هي قواعد تأسيسية وتأكيدية، لأن القواعد إما للتأسيس وإما للتأكيد، فمن فمن أقوى؟ هل التأسيس أم التقي التأكيد؟ طبعا التأسيس. ولهذا أنا عندما طلب مني بعض الإخوة أن يكون الدرس ممكن نضرب فيه بابا وبابين وثلاث ولما لا اربع فقلت إذن سأضحك عليكم فقط دون يعني مع هذه الطريقة التي ننهج هي تحتاج إلى توسع أكثر ولكننا حاولنا أن نختصرها وأن نلخصها بحسب الإمكان وإلا فتوسيع هو جيد في الحقيقة والتطوير جيد في الحقيقة لكن ماذا نقول؟ لأن, كل لأن كلنا مبتدئون طيب الآن اذكر تقسيم الواحد الاسم المنقوص ينقسم إلى ثلاثة اقسام الاسم المنقوص ينقسم إلى ثلاثة أقسر وإن شئتم قولوا لا يخلو من حالات ثلاث إما ينقسم أفضل للحفظ وإما أن تقول لا يخلو من ثلاث حالات حال الاولى أن يكون معرفا بالألف واللا كما نقول المشتري وكما نقول في القاضي وكما نقول في الواهي وكما نقول في الوالي هذا كيف هو؟ مقرون بأن هذا له حكم حكمه سمعتم إيش هو حكمه؟ في الرفع والجري الاصل نتكلم عن الاصل بعد ذلك الظلام هناك شذوذ في الرفع والجري كيف, هي كيف تقول يا ساكنه ساكنه ويلك يا شارع من الحريري في الملح ماذا قال ماذا قال والياء في القاضي والمشتري كيف هي ساكنه, ساكنة. والجرد. في رفعها والجر في رفعها والجر فاذا هذه الصوره ايش الصوره الاولى وفي النص كيف هي؟ وتفتح الياء اذا وتفتح الياء نحو لقيت القاضي المهذب هذا هو ايش هذا الحكم الذي ينطبق على الصوره الاولى هل في اشكال هل بعد هذا البيان من بيان طيب هذه الصوره الاولى فهمتم هذه الصوره الصوره الثانيه ان يكون مضاف الاسم المنقوص ان يكون مضافا تقول قاضي المدينه قاضي المدينه ما تقولش القاضي المدينه لماذا لا تقول القاضي المدينه محمد سعيد لماذا لا نقول القاضي المدينه لان ال الوا الإضافة لا يجتميع. يجتمع، الوا الإضافة يجتمع. لا يجتمع، إلا إذا وصل الاخر او أوصلوا ال بذي المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو كل الذي له أضيف الثاني. المهم الشاهد عندنا قاضي المدينة جاء قاضي المدينة جاء في علم المضار فتح قاضي في علم المضار فاعل مرفوع بالضم المقدر على ليأمن من ورها لاستثقال قاضي مضاف المدينة مضاف اليه قاضي الكوفة قاضي مكة وهكذا قاضي مكة إذن هذا قاضي مكة مع المقرن بأل ما حكمه معه هذا مش. اثنان هؤلاء أو هذان <تصفيق> الرفع والجر يكون فيه مقدرا وفي حاله النصب تظهر احسنت الصورتان او هذان النوعان تكون الياء فيهما ساكنه في ماذا في حاله الرفع والجر وتفتح في حاله النصب ما هو الدليل اقرا البيتين اقرا البيتين البيتين ينطبقان على ماذا؟ على هذين النوعين في اشكال في النوعين؟ طيب الآن سياتي النوع الثالث النوع الثالث أن يكون لسم منقص طبعا اسم منقص إما أن يكون مقرونا بأل وإما أن يكون مضافا المقرون بأل والمضاف حكمهما واحد في حالة الرفع والجر تنوى ضم وتنوى الكسرة وفي حالة النصري يكون مفتوحا منصوبا بالفتحه الظاهره في آخره واضح <تصفيق> الآن عندنا المنكر اسم منقوص منكر إذا قلت قاضم قاض والم واهم واهم قاضم غواشم هذه كلها منكره ما حكم الياء في المنكر احسنت حكم الياء في الاسم المنقوص المنكر حذفها او حذف ياء حذف ماذا يائها او قلت حذف ياء متى اذا كان الاسم منكر ولكن متى تحذف متى تحذف اذا كان الاسم المنكر مرفوعا او مجرورا ماذا نفعل هنا نحذف نحذف ياءه وعلى ماذا نقتصر على, على التنوين على التنوين والتنوين جاء هنا عوضا ماذا؟ لا عوضا عن حرف عوضا عن حرف لانه سبق ان قلنا بان التنوين إما أن يكون تنوين تنكير أو تنكين أو تمكين أو عوض أو مقابلة أو اضطرار أو التناسب أو الترنم أو الحكاية في أنواع ولكن قلنا المشهور منها غضودي فذكرنا تنوين العوض إما أن يكون عوض عن boys وإما أن يكون عوض عن الكلمة وإما أن يكون عوض عن الجملة وإما أن يكون عوض عن الجمل هذا قال به كثير من العلماء فهو ينقسم إلى تنوين 4 هذا النوع أيش؟ العوض عن ماذا؟ عن حرف أي وضع عن حرف متى قلنا في حالة الرفع والجر مثلا أعطني مثال بالمثال يتضيح المقام جاء, جاء قاض هذا قاض هذا فتن مررت بفتن آه مقصور يعني سواء كان مر... بالياء أو كذلك مما يقال في الياه يقال نفس الشيء، الحكم وعي منقوص هذا قاضٍ أو جاء قاضٍ من يعلم لكم جاء قاضٍ؟ جاء, جاء في عماضم يعني تتحدى محل الله من الإعراب آها فاعل مرفوح. فاعل مرفوع بالظلم والمقدرة على العالياء المحتوفة على الإلتقاء الساكنين آها مظهوري للإجتماعي للإستدقاء طيب مررت بقاضٍ بقاضٍ نفس الشيء مررت بقاض لماذا حذفت يا هنا كثرت لا لسكونها وسكون التنوين مم. حذفت الياء لسكونها وسكون التنوين طيب ولماذا حذفت الياء أنا سبقا بينت لكم هذا أرجو أرجو أرجو أن يكون حفلين وتنوين هو حركة أحس... لا كدت أن تجيب جوابا صحيحا لماذا حذفت الياء وبقية التنوين ولماذا لا يكون العكس يحذف التنوين وتبقى الياء؟ من يكون حرف عندنا الحرف إما أن يكون معتلا وإما أن يكون صحيحا التنوين حرف صحيح. التنوين حرف صحيح هكذا اقول في الجواب فالتنوين حرف صحيح فمن الذي يحذف المعتل ولا الصحيح المعتل ولهذا السبب حذفنا التنوين عفوا حذفنا الياء واتى المعلل بماذا اتى بالسكون بالتنوين عوض ماذا عوض الحرف الذي وجب حذفه او وجب بذلك جاء التنوين الذي وجب إلحاقوا به عند عندماذا عند إفراده عندما نفرده طيب إذا حل في موضع نصب ماذا نقول؟ إذا حل في موضع نصب ماذا نقول؟ هل تثبت ياؤو أم تحذف؟ ها؟ في محل نصب ماذا نقول؟ اسم القص هل تحذف ياؤو؟ تثبت ياؤو أم تثبت؟ تثبت تثبت ياؤو وينوّن نقول رأيت قاضيا رأيت قاضيا لا تقول شيء رأيت قاضيا رأيت قاضيا طيب السؤال إذا صرت إلى الوقف على الاسم المنقوص ما حكمه ها؟ إذا صرت إلى الوقف على الاسم المنقوص لعل السؤال واضح أحسنت هذا مما يدل على أنك فاين إن كان الجواب أن يقال إن كان معرفا وقف عليه بلياء الساكنة طبعا على اختلاف مواقعه وإن كان منكرا وقفت عليه في حالتي الرفع والنصر في حالتي الرفع والنصر أما لو أجاب هكذا أعلم أنه لم يفهم لكن بما أنه قال هل في حالة الرأي المعرفة أو في حالة التنكير؟ فهذا دليل على أنه فهم. فإن كان مركرا ماذا نفعل؟ نقف عليه في حالة الرفع والنصب. بماذا نقف عليه؟ في ح... آه طيب ماذا نقف عليه؟ بحذف الياء. بحذف الياء. هذا قاضٍ. عفوا قلنا النصب مشين. قاضٍ. هذا قادم ومررت بقادم ومررت بقادم أنا جرى على الإنسان ما لا أقصد إنما قصدت الرفع والجر وماذا نفعل مع النصب هذا قادم في حالة الرفع ومررت بقادم في حالة إيش في حالة الجر طبعا الآن مع المنكر ماذا نقول في حالة النصب إذا كان بالالف المبدل من التروي طبعا مع ياء ماذا نقول رأيت قاضية رأيت قاضية ولكن بالالف قاضية كما تقول رأيت زيدا رأيت زيدا هذا هو اختيار لبعض العلماء إنهم وقف بعضهم على المعرف المرفوع هذا بعضهم المعرف المرفوع أو المجرور وقفوا عليه بلي جاء القاضي ومررت بالقاضي واضح وقال ممكن جاء قاضي ممكن ولا ما ممكن بدلئة جاء قاضي شان أحسنت ممكن لكنه ضعف هذا قاضي يعني ذكرنا لكم الراجح وغيره ممكن ممكن أن تقول جاء قاضي ومررت بقاضي ومررت بقاضي فإذا ما فعلته في المقرون بألم ممكن أن تفعله مع المنكر ها لا. ممكن ولا ممكن اللي كنا نقول جاء القاضي ممكن نقول عام جاء قاضي, قاضي بدون ألم قاضي قاضي ولهذا كما قالوا وهكذا تفعل في ياء الشجي وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ياء بعد مكسور تجي وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ياء بعد مكسور تجي أو مكسورة تجي هذا إذا ما وردت مخففة فافهمه إذا وردت مخففة فافهمه عني فهم صاف المعرفة على كل هذا لا يهمه المهم الشاهد إذا اجتمعت في الاسم المنقوص الشروط الثلاثة المتقدمة ما هي الشروط الثلاثة اللي ممكن هذه الشروط تأخذنا من التعريف يا مشايخ هذه الشروط تأخذ من التعريف من يذكرها منكم تعريف اسم منقوص؟ هو كل الاسم آخره ياء المخففة إذن كون آخره مخففة قبلها كسر. قبلها كسر يعني طبعا سكينة في الرفعي وماذا آخر والجر هل مطلقا مطلقا كيف مطلقا يعني سواء قلت حروفه أم كثرت مطلقا سواء قلت حروفه شاجي الشاجي العامي, العامي. أو كثرت حروفه المستشري المستقصي هذه الشروط إذا عدم شرط من هذه الشروط الثلاث التي ذكرنا لكم وقد أخذناها من ماذا؟ من التعريف إذا عدمت أو عدم شرط من شروط الاسم المنقوص الثلاثة بأن كان الاسمه صحيحا نحن نتكلم, نحن نتكلم عن ماذا؟ عن المنقوص عن المنقص وبان اذا وجدنا الاسم صحيحا وطبعا ولحقته يا لحقته يا ماذا نقول ماذا نقول في هذا انا ذاك ماذا نقول في الضمه والكسره لذلك تكون ياء مشددة تكون ياء مشددة مثل ياء عالي مثل ياء علي. جاء عليون ومررت بعاليين فتكون يا و كيف هي مشدده كسريون قمريون قمريون لانه اسم منقوص لصحيح هذا اسم منقوص لصحيح في اخره لامه كيف هو اذا كان لامه منقوصا هذا حكم اخر لكن حتى ولو كان في اخره يا او شيء من هذا القبيل ولكن اسم كيف هو صحيحا وليس منقوص ماذا تكون في الحركات تظهر ولا لا طبعا. تظهر تظهر الحركة. يعني معناه أن هنا اختل شرط من شروط ثلاثة أحد شروط لاسم المنقوص غير موجود عدم أو يكون ما قبلها ساكنا يكون ما قبلها ساكنا أعطني مثال ضبيون ضبي ما قبلها نحن ماذا اشترطنا ما قبلها ان يكون ايش كسرة كسر. لكن هنا ضبي ما, ما قبل الى كيف هو سي. ساكن اذن كيف يكون جدي ساقي دلون مثلا هنا ماذا يكون فيه الاعراب ضارف. ان يكون الاعراب ظاهرا هتقول مثلا هذا ظبي ورايت ظبيا ومررت بظبي ها ومررت في حاله الرفع في حاله النصب وفي حاله الجر هذا سقي سقي ضم الضم الظاهر فاخر ما تقولش مقدره يمكن انا كلمه ما أولي. نقول له لان قبلها ساكن قبلها ساكن واضح حتى ولو كان في آخره هي أو كان في آخره هو. نعم نعم حتى ولو كان في آخره هو. كان في آخره هو أو كان في آخره هي. لأنه يعرب بماذا؟ بالحركات الثلاث فلذلك يقول إعرابه ظاهر هذا باختصار فيما يتعلق بالاسم المنقوص واسمحوا لي لأن هذا عنده علاقه بما سبق لكم اليوم نبدا ان شاء الله الان نبدا باب الافعال باب الافعال طيب ركزوا معي جيدا اعراب باب سبق لكم فلا داعي لان نرجع الى الوراء ما؟ وطالب العلم ينبغي إن, ان يكون متعديا ولا لا يكون لازما دائما يتعدى الى فائدة اخرى حتى ولو باي اله يتعلق حتى ورن بقشة ولا يبقى ساكنا في موضعه فالذي يبقى قارراً ساكنا في موضعه أسح الأسف نتيج فأنتم تقدموا بإذن الله عز وجل فاذا إعرابات سواء كان قلنا 15 إعراب 15 إعراباً أو 11 إعراباً أو 10 يعني لا يهم سبقت كلها باب الأفعال باب الأفعال الأفعال ثم قال والافعال ثلاثه الان اراد ان يتكلم على ماذا ركزوا عجيب. على ماذا اراد ان يتكلم على حقيقه الافعال الاصطلاحيه وليست اللغويه اراد ان يتكلم على الافعال لاستراحية هو ما اتفق عليه النحات ما اتفق عليه النحاه اما اللغويه فلا تنحصر في ثلاثه كما سياتيكم ان شاء الله أكل وشرب ونوم وتلاوة وقراءة وصفار وتجارة وعمل هذه كلها أعمال وأفعال هذه كلها أفعال هل هي محصورة في ثلاثة؟ هل سياغها ممكن ان تكون محصورة؟ لا يمكن أبداً بل هي إلى الملايين فلذلك المصنف عندما قال باب الأفعال ثم قال والأفعال ثلاثة فذكر قال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 ويستمر على رفعه حتى يدخل عليه ناصب فينصبه او جازم فيجزمه واضح هنا الان اقف معكم وقفه في باب الافعال وهذا هو الباب الذي بقي لكم يحتاج الى أن تصمدوا فيه قليلا باب الافعال ها؟ وكما كان يقول الشيخ الشيخ عياض رحمه الله تعالى هنا يحتاج الهر الى اظفاره هنا يحتاج الهر إلى أظهاره فكنت أقول له دائما يا شيخنا هل هذا الهر لا يفرقنا فانتم كذلك إن شاء الله سيفرقكم في آخر هذا الباب هذا الهر سيفرقكم في آخر هذا الباب أولاً وحاولوا أن نجعل هذا الباب ايضا كالعادة طريقة سؤال وجواب. اول سؤال لماذا قدم المصنف الكلام على الأفعال دون الأسماء مع أن الاسم الشرف لمن؟ للاسم ولا للفعل؟ للاسم, للإسم. والشريف حقه التأخير أم حقه, حقه التقديم؟ الشريف حقه التقديم فإذا لماذا فعل هذا؟ الكلام في الأفعال أحسنت لأن لما كان الكلام عن الأفعال غالبا ما يكون قصيرا قدمه ولما كان الكلام على الاسم غالب ما يكون طويلا لأن الاسم متنوع إلى الرفع إلى مرفوعات الأسماء وإلى منصوبات الأسماء وإلى مخفوضات الأسماء وعادة المؤلفين غالباً افهموا قولي غالباً وعادة المؤلفين غالباً أن يقدموا ما الكلام فيه قصير ليتفرغوا لغيره أو لما فيه الكلام طويل واضح؟ طيب نعطيكم مثال, مثال. نعطيكم مثال الآن هنا أراد أن يتكلم على باب الأفعال وهي ثلاثة محصورة في باب واحد ليتفرغ إلى الإسم والإسم يتنوع الإسم يكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون مجرورا ومرفوعات الأسماء ستاتي يذكر لك سبعه انواع مرفوعات ثم ياتي الى المنصوبات ثم ياتي الى المجرورات المخفوضات ها فاذا يبقى الكلام طويلا وعادتهم انهم دائما يتكلمون على المختصر ليتفرغوا الى ماذا الى الطويل هذا في الغالب لماذا قلنا في الغالب لانه قد يكون العكس من يذكر من يذكر لي في المتن العكس في هذه المقدمه اذكر العكس وانا ذكرته عده مرات الكلام ها لا العكس هو أنتم فيه اول شيء قرانا باب معرفه علامه الاعراب بتوسع ولا باختصار بتوسع الفصل كيف كان قصير قصيرا فاذا تكلم على توسع ثم اختصر ايضا في باب مرفوعات الأسماء سيتكلم عليه اختصارا ثم يتوسع في باب منصوبات الأسماء سيتكلم عليه اختصارا ثم يتوسع فلذلك قلنا غالبا فهمتم هذا ولا لا, لا. واضح اذا يذكر هذا لا تنسوا فإذن الأصل الأصل أن يذكر الشيء اللي كيكون كي فيه الكلام قصير علاش باش يتفرغوا اللي فيه الكلام كثير جدا واضح طيب أنا الآن أسأل إذا عرفنا هذا ما هو الفعل النواط؟ مطلق, مطلق الحدث. مطلق الحدث. لماذا نقول مطلق الحدث؟ ليدخل ل... ل... كل الأفعال غير مقيّدة. أنا سؤالي أيضاً آخر لو ارتباط بهذا السؤال. هل يمكن أن نحصر الأفعال اللغوية أم لا يمكن؟ لا يمكن. لا يمكن. لا يمكن. لأن الأفعال اللغوية مستحيل أن تحصر. هل؟ ممكن تحصر الأفعال التي يعلها البشر في العالم؟ لا يمكن فهذه الأفعال تعتبر لغوية أم تعتبر استراحية؟ تعتبر لغوية فلذلك قالوا مطلق الحدث ولهذا قالوا بأن الفعل ليس هو أصل الاشتقاق إنما المصدر هو أصل الاشتقاق وليس اسم الفاعل هو أصل الاشتقاق لان مذاهب ثلاثه هناك من قال لاحظ ركزوا معي قالوا بأن الفعل هو أصل الاشتقاق وهناك من قال بأن اسم الفعل هو أصل الاشتقاق وهناك من قال المصدر وهذا هو الراجح ولهذا ابن مارك قال وكونه أصلا لهذين تخي اختير المصدر أصلا لهذين بهذا ما الفعل واسمه الفاعل واسم الفعل واضح هذا من جهه اللغة طيب ما هو الفعل استراحي طيب آآ آآ الفعل استراحي في تعارف كثيرة ولكن احفظوا التعريف المعروف ومشهر عند طلبة العلم يقولون كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بسيغتها للزمان وضعا يزيد بعض وضع هذه وضعا كلمة وضعا ممكن إن شاء الله نتطرق لها في المرحله أخرى ليست في هذه المرحله لأن الوضع يعني لهنا جعلوها للادخال وفي الوقت نفسه جعلوها للاخراج فلذلك خليوها احسن لان هذه تدخل مساله قاعده منطقيه لا تهمنا الان آه لا لا خليوها ان شاء الله كلمه ضربة كلمه ولا ماشي كبير كلمه كلمه دلت على معنى اي معنى دلت عليه ضربة محمد اي معنى دلت عليه ضربة اي معنى دلت عليه هون اي معنى ذا الضرب هذا المعنى اخذ من, من نفس الكلمه ولا اخذ من كلمه اخرى من نفس الكلمه واضح لما الخوف كلمه دلت على معنى في نفسها كلمه دلت على معنى في نفسها في ذاتها وهذه الكلمه تتعرض لاحد الازمنه ولا لا تتعرض تتعرض تتعرض ضرب ضرب وقع ولا لم يقع وقع واقع. كلمة درب. كلمه ضرب كلمه دلت على معنى أي معنى دلت عليه الضرب الحذف وكلام دل على معنى في نفسه أو في غيرها في نفسه و بصيغتها للزمان هذه الصيغة ضرب هذه الصيغة هذه البنية إما أن تقول صيغة أو بنية بنية الكلمة التي تبنى بها لأنه سبق أن قلنا بأن الحروف عندنا حروف مباني وحروف معاني فضربة في حروف مباني الفاء عفوا ألفاء هي فاء والكلمة الضاد وعين الكلمة الراء وفاء الكلم لام الكلمة الباء فاضرب على وزن مل على وزن فعل واضح طيب كلمه اللي تعلم عنها في نفسها في إشكام وتعرضت بصيغتها للزمان طبعا كلمة وضعنا قلنا نتركها عليها. هذا من جهتي الروم. إلى كم ينقسم الفعل؟ إلى كم ينقسم الفعل؟ ها؟ لا الآن نتكلم عن الفعل الاصطلاحي إلى كم ينقسم الفعل؟ إلى ثلاثة أقسام باعتبار زمني. إلى ثلاثة أقسام باعتبار زمني. الآن طبعاً نتكلم باعتبار الزمن. الأول الماضي. الماضي. والثاني الماضي. المضارع. والثالث الآن. طيب. ليس هذا هو المقصود، لأن هذا هذا واضح في كلام مصنف والأفعال ثلاثه ماض ومضارع وأمر ثم جاء الأحكام قبل أن نصل إلى الأحكام هذا التقسيم الثلاثي من أين أخذ من أي كتاب ومن أي سنة؟ استقر الكتاب لا يوجد نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا التقسيم الثلاثي بل يعرف ذلك بالاستقراء والتتبع لكلام العرب معنى الاستقراء يعني استقراء تتبع لكلام العرب فوجدنا أن كلامهم لا يخلو من أزمن ثلاث إما ماضل وإما حر وإما مستقر ها؟ إما ماضل وإما حر وإما مستقر إما اليوم وإما غدا وإما البارحة واضح في إشكال محمد اليوم وإما البارحه وإما غدا الحال اليوم البارحه الماضي غدا المستقبل هذا هو فإذن كيف عرفوا ذلك عرفوا ذلك بالاستقرار والتتبع لكلام العام احتقل بعضهم أفعالهم ثلاثة لرابع أفعالهم ثلاثة لا رابع ماضم وفعل الأمر والمضارع أفعالهم ثلاثة لا رابع ماضم وفعل الأمر والمضارع طيب أنا ممكن أسأل سؤال آخر قبل أن نذكر الاحكام هذه الأسئلة ضرورية انا قلت لكم اصبروا مع هذا الباب الذي بقي لكم وهذه الترجمه الازمنه هل هي في مرتبة واحدة ولا مختلفة مختلفة, مختلفة. طيب ماذا اجبتم أنها مختلفة فما هي أوسط الازمنه وما هي أضيق الأزمينة ما هي أوسع الأزمينة وقد سبقا بينا لكم هذا ما هي أوسط الازمنه عثمان محمد ركزوا معي اه أمام. اه اود ياك الازمنه الحال اوسع الازمنه الاستقبال احسنت قيل لك الزمن ما ان يكون في الوسط ان يكون ضيق ان يكون واسع فلذلك انا سالت سؤالا ما هي اوسع الازمنه وما هي اضيق الازمنه وما هي أوسع الأزمنة؟ ورح الجواب أوسط الأزمنة الماضي أوسط الأزمنة ماضي لأنه واقع ولهذا جاء في الوسط وأضيقها الحال اضرب الآن الآن يضيق عليك اقتله الآن اضربه الآن إياك تقتله لأن هناك من يتصيد في الماء العاكية يقول حدوش يقول اقتله اضرب يعني الآن في الحال, في الحال والمستقبل كيف هو أوسع الأزمنة أوسع الأزمنة يمكن غدا يمكن غدا في الصباح يمكن في الظهر يمكن في, يمكن في الزوار يمكن يعني في المساء يعني أوسع واضح طيب هناك سؤال علماء النحو واضح محمد علماء النحو يقيدون دائما الافعال لماذا يقيدونها بكونها استراحيه كما قلنا في أول الترجمة لماذا يخرج الافعال يخرج الجواب احسنت هذا القيد ضروري ليخرج به الافعال اللغويه لان أفعال اللغه هي إيش مطلق الحدث فانها لا تنحصر لا تنحصر لماذا لا تنحصر لا تنحصر باعتبار سياغها ولا باعتبار ماذا بيت باعتبار فعلها وزمنها لا تنحصر اما الافعال اللي هي مطلق الحدث لا تنحصر في ثلاثه لا لا تنحصر في ألف صدرا عن كونها منحصره في ثلاثة من حيث زمانها مستحيل أن تنحصر. طبعا لا بالنظر إلى غيره من التجرد أما إذا قد يقول قائل كيف تقول لنا ان الأفعال ركزوا معي كيف تقول لنا إن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام ماضي ومضارع وأمر وأين تركت الفعل المجرد وأين تركت الفعل المزيد وأين تركت الفعل الذي يحصل فيه النقصان والفعل التام والفعل الذي يكون فيه الإعلان والفعل يسأل... الذي يكون فيه الصحه والفعل ال... يعني اين تركت هذا واللفيف غيره اين تركت هذا ماذا نقول له نقول العلماء يتكلمون من حيث الزمن لا من حيث التجرد ولا الزياده ولا النقصان ولا التمام ولا الصحة ولا الإعلال وما اشبه ذلك هذه محلها باب آخر وأبواب أخرى واضح؟ فإذا باعتبار الزمن في إشكال؟ طيب قد يقول قائم منكم لماذا لا تنحصر سياغها أو لماذا لا تنحصر سياغها في ثلاثة كما انحصر زمانها لأن المحصور السياغ للزمن الزمن الزمن الماضي والحال والاستقبال لكن السياق منحصر عطيش هي السياق ها لا السياق ثلاثي رباعي المجرد زائد خماس إلى آخر هذه منحصر؟ منحصر في ثلاثة؟ لا غير منحصر في ثلاثة بينما من حيث الزمن منحصر إلى ماذا؟ إلى ماضي ومضارع فلذلك قلنا في السؤال إش عيد سؤال شنو هو السؤال لماذا لا تنحصر صيا الفعل في ثلاثة كمن حاصرت كمن حصر زمنها عيد السؤال محمد السؤال واضح لماذا لا تنحصر صيا غل أفعال في ثلاثة كمن حصر زمانها الجواب لا يمكن أن تنحصر لأن سيغها أكثر من ثلاثة بكثير لماذا؟ لماذا قلنا أكثر بكثير؟ لأن منها الثلاثية ولأن منها الرباعيه ولأن منها المعتلة ولأن منها الصحيحة ولأن منها الناقصة ولأن منها التامة وهكذا قس عليها فالفعل إذا أريد به المعنى الصادر من الشخصي مثل ماذا؟ مثل قيام ومثل الأكل ومثل الشرب ومثل النوم ومثل القراءة ومثل الكتابة فلا يمكن أن ينحصر هل ينحصر؟ لا يمكن أن ينحصر ويحصر فيه سيارين ثلاثة من حيث الزمان فقط أه؟ واضح في إشكال اسمحوا لي أعود بكم إلى التعريف إلى التعريف العام قلنا ماذا قلنا في التعريف العام هي دلت كلمة دلت حلمة على حلمة معنى حلمة في نفسها طبعاً. عندما قلنا كلمة دلت على معنى في نفسها أنتم طبعا أنا لعلي إن شاء الله هذا في المرحلة الثانية إذا, إذا كنا من أهل الحياه العلماء يقولون التعريف لا يخلو من فصول ماذا واجناس ها كلمه دلت على معنى والاصل غالب طبعا الفصل للادخال والاجناس للاخراج ها كلمة دلت على معنى في نفسها هذه للادخال هنا جاءت للادخال جاءت بالعكس الفصل هنا للادخال ها كلمه دلت ولهذا قلت لكم في الاصل غالي هذا التعريف ماذا يدخل فيه في الاسم احسنت يدخل فيه الاسم بجميع اقسامه لأن الاسم نفسه ما يقال في تعريفه كلمة. كلمه دلت على معنى في نفسها ولكن عندما نقول واقترن او اقترنت بأحد الازمنه الثلاثه او نقول تعرضت بصيغتها للزمان ماذا خرج بهذا القائل خرج الاسم لماذا خرج الاسم لانه للزمان بنيته لا تتعرض للزمان, للزمان. طيب الان اذا فعلنا هذا سياتينا إيش؟ يأتينا حكم الفعل كم ساعه, ساعة. هم؟ ساعة. هم؟ حكم الفعل او حكم الافعال اما ان نقول حكم الفعل بصفه عامه واما ان نقول حكم الافعال من حيث التقسيم الثلاثي لازمنته هت... طبعا ها؟ لأن الحكم المعرب المبني انطارت ان يكون معربا وطارت ان يكون مبنيا هذا حكم العام للفعل إذا قلنا الفعل حكم إيش عام ولا خاص عام لكن إذا قلنا حكم الماضي عام ولا خاص خاص حكم المضارع خاص حكم العام خاص فالآن أنا أسألكم سؤال واحد ما هو حكم الفعل بصفة عامة حكمه البناء حكمه البناء ثم لا تقف هنا تقول ليs حكمه البناء قل لي حكمه البناء وما جاء معربا فهو على خلاف الأصل حكمه البناء وما جاء معربا فهو على خلاف الأصل وما هو الفعل الذي جاء معربا المضار متى؟ المضارع يعرب كما قال المالك وأعرب مضارعا إنعاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن وفعلا إناث يرعن من فتن الإناث يرعن من فتن. طيب هل هناك حالة أخرى يكون فيه الفعل معرب الفعل الماضي إذا كان الجواب هو فعل لا يكونش م... يكون محل هذا أنت اختلط عليك يكون محل ماشي معرب لا معرب الأمر. الأمر الأمر, الأمر. الأمر. الأمر. <سؤال> واعرب الكساء فعل الامر وقد بانه سبوي فدري وهو الصحيح وهو مبني على سكون او حذف كما قد جل هذا ساتر واضح نعم طيب ركز معايا محمد سعيد هذا جاي لك ان شاء الله خليك الآن. لا تستعجل هذا ان شاء الله جاي لك الان ركز لي مع الحكم العام حكم العام شو هو هو البناء انتم تعلمون طبعا هذا لا اشك انكم تعرفون ان الاصل في الافعال البناء ما عدا المضارع في بعض صوره والامر على مذهب الكسائي بهذا بهذا والاصرف الاسم الاعراب الا اذا اشبه إلا إذا أشبه لا اذا الحرفه في يوم. والشبه اربعه كشبهي الوضعي في اسم يجد تناول في فيما توا في هنا وكان يابه عن الفعل بلا تاثر وكافقاق الاسي الصغرى فهو يبنى من ماذا لكونه اشبه الحرف ومن اشبه الشيء يعطى حكمه, يعطى حكمه. واضح طيب وقاروا القضيه لكن اذا سئل عنه الشر متى سليب عنه الشبه يعرب فليتقه المعريب فيه ربه كما سياتيكم إن شاء الله كأنما شبه عنه سليب فليتقه المعريب فيه <تصفيق> ربه هذا سياتي إن شاء الله على كله لاحظوا ركزوا معي جيد سبق لكم الأبيات التي ذكرنا لعلكم حفظتموها والاسم إن على السكون يبنى فيه سؤال, فيه سؤال واحد والفعل, إذا والفعل والحرف إذا فلا سؤال على السكون فلا سؤال لا سؤال آتية وإن على حركة فيه سؤال لوقيت الغضب في الحركة كأين أمس حيث يا ظرفات جميل ليكن في علمكم على أن هناك من المشايخ يحبون أن يكونوا دائما أفضل من طلبتهم وهناك من المشايخ من يحبون أن يكون طلبتهم أفضل منهم فهو يفرح عندما يرى الطالب يفهم وأنا ذلك الرجل لا أقولها يعني مدحل لنفسي والله أنا أحب الطلبة أن أراهم جيدين وأراهم يعني الفائدة التي أفهم وأحاول أن أوصلها له قدر الإمكان وقدر الاستطاع فأنا أفرح عندما أراه يفهم بينما الذي يصلني من بعض ولسيما في الجامعات يعني يكرهون الطالب أن يكون أفضل منه على كل لا يستشهد بالمضمية أو المتن ينقص له في المقصد لا حول ولا قوة لا. <تكلمة> لاحظ هذا أولا يقول نحن لا ندرس مؤتمر إذن إذا كان مثلا في الجامعات يعني عندما يستدل الطالب بالمتن يعني ماذا يفعل بدل ما يزيد نقطه نقطة القصر نقطة علاش يقول إحنا لا, لا ندرس المدن. واحد يقول كفانا مدن. إذن هذا إن شاء الله لا نحن لسنا كذلك نحن تعلمنا العلم لنعمل به ولنعلمه والله نحب أن تكونوا جيدين. طيب الآن عندنا سؤال ما دم عرفنا الفعل من جهة العموم نعرفه من جهة الخصوص أو عرفناه من جهه الاطلاق نعرفه من جهة العام عفوا من جهه العام من جهه الافراد طيب الان نبدا بماذا بماذا بدا المصنف بالماضي باب الافعال اي حقيقه الافعال الاصطلاحيه نستحضرها والافعال ثلاثه واستحضر على ان هذه الثلاثه ماخوذه بالاستقراء والتتبع وسياتي الكلام على ذلك وازيد لهذا تفصيل أزيد هذا تفصيل ثم قال ماضي ومضارع وأمر واستحضروا معكم ماضي لم يقل ماضي واستحضروا معكم أيضا المنقوص بأجسامه الثلاثة وعمدا قدمت ذلك ل تفهموا هذه العبارة الآن نبدأ بالماضي ما هو تعريف الفعل الماضي ما هو تعريف الفعل الماضي فعل الماضي هو ما دل على حدث مقترن بزمان الماضي وقبل تاء التانيث ساكنه الساكنة ولا الساكنه ولا, الساكنة ولا, الساكنة ولا ساكنة تاء تا تا تا التأنيث التا نيفي الساكنه ولسكنه ساكنه ساكنه ساكنه ساكنه ساكنه ساكنه ساكنه ساكنه ساكنه ساكنه ساكنه ساكنه ساكنه ساكنه ساكنه ساكنه سالي سالي سالي سالي سالي كذلك هنا وقبل تاء التأنيث لانه لأنه نعت لمن؟ للتاء والنعت يكون للمضاف لا للمضاف إليه خذوا هذه قاعدة هذا في الأصل الغالب أن, الغالب. أن النعت يكون للمضاف لا للمضاف إليه لعل يوم من, من الأيام إن شاء الله تذكرون ولو بخير تاء التأنيث على كل نرجع ما هو تعريف؟ الماضي قلنا. ما دل على حدث مقترن بزمان الماضي وقبل تأليل الساكنة نحو قالت نملة قالت نملة اول شتن تقول ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم ممكن تقول هذا. ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم ضارابة قبل زمن التكلم كان الضرب حاصلا ولا لا كان الضرب حاصل افهموا الان التعريف ولو ايجازا تعريف الماضي الان بعد الماضي ماذا يأتي؟ المضارع المضارع ما هو تعريف الفعل المضارع هو مدل على حدث المقترن باحد زماني الحاضر والمستقبل هو المستقبل وقبل لم أوكي. نحو أوكي. لم يضرب لم نقول ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده في زمن التكلم أو بعده لأن المضارع يدل على وقوع الفعل في الزمن الحاضر قاعدة قاعدة أن الفعل المضارع يدل على وقوع الفعل في الزمن الحاضر مع استمرار حدوثه في المستقبل مع استمرار حدوثه في المستقبل ولذلك غالبا ما تكون الاحكام التي تدل على الدوام والحدوث اذا صدرت بالفعل المضارع وقد سبق ان لكم رايت أحد عشر كوكبا وقول سيدنا إبراهيم لولدي إسماعيل عليهما السلام إني أرى يعني حدثت الرؤيا ثم حدثت ثم يعني تكررت الرؤيا أن فيها معنى الزبح فيها معنى الزبح ولذلك هذه قاعدة مهمة أن الفعل المضارع يدل على وقوع الفعل في الزمن الحاضر مع استمرار حدوثه إلى ماذا في المستقبل مع استمرار حدوثه في المستقبل هذا تعريف ماذا هذا تعريف المضارع مع هذه القاعدة المهمه افهموها جيد ما هو تعريف الفعل الأمر؟ فعل الامر هو ما دل على حدث في زمن الاستقبال ما دل على حدث في زمن الاستقبال والصحيح ما دل على طلب ما دل على طلب حدث ما دل على, على, على طلب حدث في زمن الاستقبال وقامل يا المؤنثة المخاطبات أو لا المخاطبة مخاطبة يا مخاطبة. المخاطبة. مخاطبة نحو الضريبي وكني واشربي وقري طيب أو نقول ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، ما يطلب به حصول شيء حصول شيء بعد زمن التكلم ركزوا معي جيدا مبارك الله فيكم النحات وضعوا الفعل الماضي ليدل على ماذا على الزمن الماضي على الزمن الماضي حسن وضعوا لا لا ربما يقول بعضها سؤال جوابه واضح ولكن انظر هناك ما بعده وضعوا الفعل الماضي ليدل على الزمان الماضي ووضعوا المضارعة ليدل على ماذا ليدل على الحال والاستقبال ووضعوا الأمر للمستقبل فقط ووضعوا الأمر لمن للمستقبل فقط طيب واضح طيب ممكن نرجع بكم إلى الوراء قليلا إلى كلام المصنف رحمه الله. قولوا كلام المصنف. باب الأفعال والأفعال ثلاثة ثلاثة. فإذا قلنا النحات ركزوا وضع الماضي ليدل على الزمان الماضي ووضع المضارع ليدل على الزمان على زمان الحالي. والاستقبال وضعوا امراه ليدل على الاستقبال ايش هذا يعني ان كان المضارع او الماضي يعني, يعني, يعني سوف يعني. يعني هذا دليل حصل القسمه في الثلاثه هذا دليل حصل القسمه في الثلاثه وضعوا الماضي ليدل على الزمن الماضي ووضع المضارع ليدل على الحاضر والاستقبال ولكن الامر وضع الامر للمستقبل فقط المستقبل لا الامر لا يمكن يكون وضعه ايش طيب وهذا دليل ماذا قلنا على حصر على حصريه القسمه الثلاثيه لان الزمن قلنا اما ماض واما حال واما مستقبل بعضهم يعني كما يحمدون في حاشيه خالد الازهرى ذكر حاول مجرد محاولة لكن في الحقيقة ابعد النجعة لكن لا بأسان نذكرها لكم ذكر على أن الدليل في ذلك من الكتاب والسنة ومن كلام العرب بل ذكر قبل ذلك ذكر كلام العرب وذكر الكتاب وبعضهم غير المحدون ذكر السنة يعني بنصوص يعني كان فيها تكلف بارد فقالوا في هذا المعنى الثلاثي هل الظهر الا اليوم او امس او غد أو غد, أو غد هل هل الظهر الا اليوم او امس او غد كذا الظهر فيما بيننا يتردد. يتردد أو غدو يتزن على يتردد غدو يتردد هل الظهر إلا اليوم إيش هذا الحال أو أمس إيش هذا الماضي أو غدو إيش هذا المستقبل واضح محمد هل الظهر إلا اليوم أو أمس أو غدو كذا الضعر فيما بيننا يتردد هذه ابيات كنا نحفظها وكنا نظن على ان هذا هو الدليل واتقال وهذه مسائل محفوظه يعني الطالب اي طالب كان كان يحفظها وما احسن قول بعضه ما مضافات والمؤمل غيب ولك الساعه التي امت فيها يعني انت فيها الان ما مضافات ما هذا الماضي والمؤمل غير المستقبل ولك السيارة التي أنت فيها يعني الآن ما هذا؟ الحال فقالوا من هنا أخذنا التقسيم الثلاث وقال وخ... سؤال كون الأفعال ثلاثة مذهب من؟ مذهب الجمهور مذهب جمهور النحط ومذهب الكساء اثنين وخالف في ذلك الكسائي شركه كل كفين لا الكسائي وجعل الافعال نوعين وهذا سياتيكم ان شاء الله جعل الافعال نوعين بينما المصنف ماذا قال والافعال ثلاثه ماض انا اقف معكم الان وأنظر هل حصلتم تقسيم الثلاث أيضا في الاسم المبقوس فقد اقتصرنا عليه لهذا السبب اقتصرت على التقسيم الثلاثي فقط تلاقى يقع اختلاط ماضي أصله ماذا مبقوس ماضي أصله ماذا ماضي ماضي ولا ماضيون؟ ماضيون بياء كيف هو؟ منونه طبعا فعل بها بلياء أو بماضي ما فعل به سابقا في قاض عندما تكلمنا على التنوين السوط الضمه الضم على لياء فحلفت وبقيت لياء ساكنة فحلفت وجاء بالتنوين لأنه حرف صحيح على قريب كما سبقنا الآن أقول لكم قال المصنف والأفعال ثلاثة ماضي لماذا قدم الماضي؟ الجواب أن يقال المصنف قدم الماضي ثم ثنى بالمضارع ثم ثلث بالأمر لماذا؟ ها؟ اقتداء ها؟ الماضي, الماضي اقتداء والله هذا الاقتداء هذا هو الذي أردت أن أرمي إليه هو في الحقيقة أن يقال لأن الماضي زمانه اوسط زمان الماضي كيف هو؟ اوسط ولذلك يقال ما ادعاه محمد من أن المصنف فعل ذلك اقتداء بالقرآن يحتاج الى دليل واستدل بقوله تعالى انما قولنا لشيء اذا فعلنا إذا اردناه ان نقول له كن فيكون فيقول ابن حمدون قدم الماضي لان الله قدم الماضي فقال ارادنا فقدم هنا اراد اذا قدم ايش قدم الماضي وثنى بالمضارع لأن الله يقول نقول أن نقول وثلث بالأمر لأن الله قال كن ولماذا قال كن ثم قال فيكون جم المضارع إيش هذا كلام لا له من الصحر لذلك أنا عندهم طرحت السؤال وأنتم وهناك من قال أيضا تعليل آخر قالوا قدم الماضي لأنه أصل للمضالع قالوا قدم الماضي لأنه أصل للمضالع ومن الذي يقدم الأصل للفرع الأصل, الأصل. فلعل هذا التعليل أفضل من هذا التعليل مع الأقل شيء هذا التعليل وجرد اجتهاد أما هذا يستند إلى دليل ووضع الدليل في غير محله نعم. طيب كيف هذا التعليل الثاني إيش معنى الماضي، السر المضارع. يعني المضارع زي زي زي لأن المضارع هو الماضي. اذا جر من حروف زيد. سنت. أو نقول لأن الماضي هو أو المضارع هو الماضي. لكن المضارع من الذي وقع؟ زيدت فيه وزيدت عليه حروف المضارع. وهي المجموعة في قوله كما سيأتي أنايتوا. ابن مالك كما شاء الله وما لا زياده فيه كيف هو اصل لما, لما فيه زياده, وما لا زيادة فيه أصل لما فيه وما لا فيه لما فيه هذا التعليل احسن من التعليل اللي قال على ان الله عز وجل يقول طيب إن شاء الله. هناك تعليل اخر ممكن أذكره لكم أذكر هذا ولا ما يحتاج؟ لعله لا لأن التعارل؟ ها؟ <تصفيق> قال بعض العلماء إنه قدم الماضي لماذا؟ لأن زمانه سابق غير ظاهر. ها؟ زمان الماضي سابق غير ظاهر. لأنه لم يصر المضارع لم يصر ماضيا لم يصر عفوا الماضي لم يصر ماضيا حتى كناش يا يقول لك ماذا يقول لك ماذا يقول لك حتى كان لك ماذا يقول حتى كان يقول حتى كان يقول لك المضارع. المضارع ماذا يقول لك ماذا يقول لك ماذا يقول ماذا يقول لك ماذا يقول في الأعراب على كلين لعل إن شاء الله الوقت ضيق وهذا الوقت لا يتناسب ولكن أنا كنت طلبت من مدير جمعية الحكمه ان يتصل بي لكنه لعله لم يتأثر له حبذه لو كان في غير هذا الوقت لأن الناح كان توسع أكثر الآن عندنا كم ساعة الآن؟ ثاني عشر ليلة نصف الليل ها؟ أطالب علم متى؟ لا بد أن يكون له قوم يستعين بها على قيام الليل عفوا على طلب العلم على كل أرجو أن يتصل بي حتى نتوسع أكثر والله تعالى أعلم وأحكم ونقف على أحكام الأفعال ونبدأ بما بدأ به المصنف فقال فالماضي مفتوح الآخر أبدا إلى هنا نقف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته